إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد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 بل الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيب وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيط بل هُو قرآن مجيد فِي لَوْحٍ مَحْفُوز